حياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم وزاد الله تبارك وتعالى من العلم عندكم و أ ع ت ذ ر عن ف ت ر ة الانقطاع هذه وهذا الظروف ولكم、التسير. واليوم إن شاء الله الله كان لنا التيسير شاء تعالى نسأل إن لبعض هو مجلس في شرح كتاب أ و متن و ص و ل ا ل س ن ة ل ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل الشيباني إ م ا م أ ه ل ا ل س ن ة رحمه الله ب ر و ا ي ة عبدوس بن مالك العطار رحم ه الله الجميع وهذا هو المجلس الثاني في شرح هذه ا ل أ ص و ل فإن شاء الله تعالى سنسير فيها بشرح ميسر حتى نستفيد ان شاء الله تعالى منه فقد تكلمت في المره الماضيه عن اهميه هذه السنه و ما كان من الائمه رحمه الله في نشرهم ل ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة وعرفنا أ ن ا ل س ن ة هي ا ل ع ق ي د ة وهذه ا ل س ن ة التي بين أ ي د ي ن ا أ و هذه ا ل أ ص و ل م ت ن صغير المبنى كثير المعنى ل ل إ م ا م وقد أ ط ل ق عليه ه أهل إمام ما السنة ا ل بسبب ق من م ح ن ة خلق ا ل ق ر آ ن وقدمت ب م ق د م ة في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة تبين هذا ا ل أ م ر فقلت أ ن هذه ا ل أ ص و ل م س ن د ة عن ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله أي ثابت عنه ثابت أي وقد ج ا بأسانيد ء ت و حقق بعض الطرق الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله وبعض الشراح جاءوا ببعض ا ل أ س ا ن ي د ا ل أ خ ر ى وكلها صحيحه ة إلى الإمام أحمد م ح ر الله وقال وقد رواها عنه عبدوس ا بن مالك العطار رحمه الله و ل أ ه م ي ة السنه ة أو أ ل م ي العقيدة ة صنف فيها كثير من أ ه ل العلم كالامام أ ح م د والامام الللكائي والامام البربهاري وابن ا ل إ م ا م أ ح م د أ ي ض ا صنف كتاب ا ل س ن ة وغيرهم من أ ه ل العلم صنفوا الكثير من المصنفات بمعنى أ و بعنوان ا ل س ن ة التي يراد بها ا ل ع ق ي د ة الصحيحه ة قد دين الإمام أحمد م ح ر ا ل أ ص و ل مبادئ و أ س ا س ي ا ت يسير عليها المسلم في دينه وعبادته وجاء ب أ ص و ل ك ث ي ر ة وكلها أ ص و ل لا بد من الاتيان بها فقد رويت هذه ا ل س ن ة عن ا ل إ م ا م أ ح م د حتى قال أو عن الإمام أحمد او ل الإمام ن عن ا خ أحمد أ الناقل عن ا ل إ م ا م أ ح م د عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أ ب ا عبد الله أ ح م د بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا اصول ل س ن عندنا ة أ ا ل س ن ة عندنا التمسك بما كان عليه أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وترك ك ل ضلالة بدعة فهي و الخصومات والجلوس مع أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين ف ا ل س ن ة عندنا آ ث ا ر رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ل س ن ة تفسير ا ل ق ر آ ن أ و ا ل س ن ة تفسر ا ل ق ر آ ن وهي دلائل ا ل ق ر آ ن وليس في ا ل س ن ة قياس ولا تضرب لها ا ل أ م ث ا ل وانما ل تدرك بالعقول ولا الأهواء و إ هو الاتباع وترك الهوى هذه جزء أ و هذا جزء من ا ل أ ص و ل وتضمن هذا الجزء بعض ا ل أ ص و ل التي تفرض أ ي أ ن كل أ ص ل من هذه ا ل أ ص و ل يعنى وحده فقال رحمه الله التمسك بما كان عليه أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قال أ ص و ل ا ل س ن ة عندنا أ ي عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وهم سموا بذلك ل أ ن ه م متمسكون ب ا ل س ن ة أ ص و ل ا ل س ن ة عندنا وهذا يعتقده أ ه ل ا ل س ن ة أ ه ل الحديث و ا ل أ ث ر الذين يتمسكون ب ح د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم أ و بسنته وكلاهما بمعنى واحد فالتمسك بما كان عليه أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسك هو ا ل م ل ا ز م ة وهو ا ل أ خ ذ بهذا ا ل أ م ر والسير عليه ويعنى أ ي ض ا بالاعتصام كما قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فهذا التمسك أ م ر دائما وهذا ا ل أ م ر بالتمسك بما كان عليه من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم الذين هم أ ت ب ا ع النبي وصحبه ساروا على ما كان عليه وفعلوا ما أ م ر ه م به وانتهوا عما نهى عنه فالتزموا بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فحققوا جميع السنن وصحابي ا ل كما ع ر ف ه ا ل إ م ا م الحافظ ابن رجبن هجر رحمه الله قال ا ل صحابي هو ملقي ن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو ت خ ل ل ت ه ر د ة فهذا ع ر ف ه ا ل إ م ا م رحمه الله إ ذ ا كل من آ م ن بالنبي صلى الله عليه وسلم و ر ا ه ولو لبعضي ولو ل د ق ي ق ة يسمى صحابي لذلك عرف, الإمام أو عرف الحافظ إ م م ا ا أو عرف ل رحمه الله في كتابه ا ل إ ص ا ب ة في تمييز ا ل ص ح ا ب ة الصحابي بهذا التعريف وعليه سار كثير من أ ه ل العلم وسمي الصحابي بهذا الاسم ل أ ن ه من ا ل ص ح ب ة أي المجاورة و ا ل م ل ا ز م ة والذي كان عليه أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ا ل ص ح ا ب ة كانوا دائما على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفضل ا ل ص ح ا ب ة عظيم ل أ ن ه م أ خ ذ و ا م ب ا ش ر ة من النبي والله تبارك وتعالى اختارهم له ليؤيدوه وينصروه ويسيروا معه في دعوته إ ل ى الله تبارك وتعالى وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الطعن في الصحابة في ولو في واحد فقط من ا ل ص ح ا ب ة والله تبارك وتعالى مدحهم و أ ث ن ى عليهم كثيرا في ا ل ق ر آ ن فقد قال ا ل إ م ا م أ ب و بكر بن أ ب ي داود السجستاني رحمه الله في الحائيه ة وقل قول في الصحابة خير في ك م ولتك طعانا تعيب وتجرح ثم قال فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آ ي ل ل ص ح ا ب ة تمدح لما ل ل ص ح ا ب ة من فضل عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الطعن فيهم لذلك كان التمسك بما كان, علي بما كان عليه ا ل ص ح ا ب ة كان أ و ل ى بما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عليكم ب س ن ة وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عضوا عليها ب ا ل ن و ا ج د واياكم ومحدثات ا ل أ م و ر ف إ ن كل م ح د ث ة بدعه فهذا يؤيد هذا الكلام في أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم هم أ و ل ى الناس في الاتباع بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم الدين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم كل شيء ما من شيء فيه خير إ ل ا دل ا ل أ م ة عليه اي عرفه أ ص ح ا ب ه ثم نشروه وما من شيء فيه شر إ ل ا حذر الأمة منهم فكان التمسك بما كان عليه ا ل ص ح ا ب ة واجب والاقتداء بهم واجب أ ي ض ا و ا ل أ د ل ة كما قلت ك ث ي ر ة في الكتاب و ا ل س ن ة في فضل ا ل ص ح ا ب ة وما كان من فضل لهم وهذا أ ي ض ا يؤيد أ م ر ا وهو أ ن أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يتمسكون دائما بالسنن و ا ل ص ح ا ب ة أ ص ح ا ب السنن التي أ خ ذ و ه ا عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أ ه ل ا ل أ ه و ا ء والبدع الذين يتبعون أ ه و ا ء ه م ولا يقتفون ا ل آ ث ا ر ويعتمدون على عقولهم ا ل ف ا س د ة أ و يعتمدون على غير ذلك من القياسات ا ل ف ا س د ة أ ي ض ا ف ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله يبين في عليه عليه بالتمسك بما أصحاب أن كان هذا هو الله الله الأصل الأمر رسول صلى وسلم ل أ ن ه م أ خ ذ و ا هذا الدين وهذا العلم عن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم م ب ا ش ر ة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا العلم عن طريق أ و ب ا ل ط ر ي ق ة ا ل ع م ل ي ة و ا ل ع ل م ي ة يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما أ م ر ه م أ ن يصلوا كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك وصلى امامهم ليتعلموا وفي غير ذلك من العبادات كما قال خذوا عني مناسككم ف أ خ ذ و ا كل شيء عن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم إ ذ ن هذه ا ل م س أ ل ة أ ص ل يختلف فيه معنا أ ه ل ا ل أ ه و ا ء والبدع في أ ن ه م يتمسكون ب أ ه و ا ئ ه م ويتمسكون ب أ م و ر م خ ا ل ف ة للنصوص ا ل ش ر ع ي ة أ و ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة فنحن نتمسك بهذه السنن التي أ م ر ن ا النبي صلى الله عليه وسلم أ ن نتمسك بها ونقتدي بهم لنا في أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة عليكم اسوه ل ل ا م ر ح والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل كثير من ا ل ص ح ا ب ة ممن شهد لهم ب ا ل ج ن ة وممن شهد لهم بالفضل و ا ل خ ي ر ي ة وغير ذلك وشهد ل ل ص ح ا ب ة كلهم بالخيريه كما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وايضا جاء في الحديث حديث الافتراق في اخره وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار إلا و هيدا قالوا و م ن هي يا رسول الله قال ما أ ن ا علي هيومه ل و أ ص ح ا ب ي إ ذ ن د ل ي ل أ ي ض ا على ا ل تمسك بما كان علي ه ا ل أ ص ح ا ب رضوان الله علي هم جميع ا و أ ي ض ا جاء ع ن ه ص ل ى الله علي ه و س ل م أ ن ه قالت ر ك ت ك م على البيضاء ليلوها كنهارها لا يزيغ عنها إ ل ا هالك أ ي بين كل شيء ل أ ص ح ا ب ه فمن أ ر ا د أ ن ي أ خ ذ هذا الدين حق هذا الدين الدين حق ف ي أ خ ذ ه من ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم بخلاف الفرق ا ل ض ا ل ة أ و غير ذلك مثل الروافض لعنهم الروافض الله يطعنون في الأصحاب يطعنون وعنهم في يلعنونهم وغير ذلك فهذا فيه أ م ر بالتمسك ب س ن ة النبي و س ن ة ا ل أ ص ح ا ب وسنن الاصحاب وهي كلها مردها إ ل ى الله تبارك وتعالى والاقتداء بهم وهناك حديث مشهور وهو ضعيف أ ص ح ا ب ي كالنجوم ب أ ي ه م اقتديتم اهتديتم هذا حديث ضعيف ولكن المعنى يقرب من, الص... من, ال... من, ال... من القبول لما فيه من أ ن ا ل أ ص ح ا ب رضوان الله عليهم من يقتدي بهم يهتدي بما هداه الله تبارك وتعالى في اتباع ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة والسنة الواضحة والاقتداء بهم وترك البدع قالها الإمام رحمه الله رحمه وكل ا ا ا ل ق ت ت د ء بهم و ر ا ب د ع وكل بدعة فهي ض ل ا ل ة وترك الخصومات والجلوس مع أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين هذه أ ص و ل أ ي ض ا مما ذكرها الإمام رحمه الله تبارك وتعالى رحمه وفيقول ترك البدع اي اجتناب البدع والبعد عنها و ا ل ا س ت ع ا د ه منها والله تبارك وتعالى قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فخطى النبي صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا صراط الله وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إ ل ي ه وتلا وهذا وان هذا صراطي المستقيم مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل لذا آخر الله تبارك وتعالى من البدع النبي صلى الله عليه وسلم من البدع أيضاً ومعلوم فحذر وحذر تبارك أيضا آخر من من أنه ما من مكان فيه ب د ع ة إ ل ا محيت سنه ة وما من مكان ف ي سنة محية إلا محيت بدعة فالامرين لا يجتمعان أ ب د ا إ م ا ب د ع ة و إ م ا س ن ة ولا ثالث لهما والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بحديث جامع الذي اخرجه البخاري الذي أمي عن عنها ذلك ومسلم الله جامع اخرجه عائشة رضي أ ن ه قال من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد و ر و ا ي ة أ خ ر ى من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد فهذا ا ل أ م ر يبين أ ن من فعل أ ي شيء بخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في دين الله تبارك وتعالى فهو مردود عليه ويكون ذلك بدعتون مهدثتون في دين الله عز وجل ولا يرضى الله تبارك وتعالى بهذا ولا يقبلو منه ف ا ل ب د ع ة و خطر عظيم فمن اسميها ن ج د أ انها شيء مبتدا اي مهدثون شيء جديد لم يكن على سابق عهده يخترعون شيء في دين الله عز وجل ض ن ي ن بذلك أ ن ه م يتقربون إ ل ى الله أ و غير ذلك والبدع منشاها ء الشركيات وغير ذلك فهناك من البدع ما تكون ب د ع ة م ك ف ر ة و ب د ع ة غير م ك ف ر ة وكلها خطر وكلها لا يرضاه الله تبارك وتعالى الشاهد أ ن ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله أ م ر في هذه ا ل أ ص و ل وبين ّ على أ ن أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة عليهم بترك البدع وبين ّ ب أ ن كل ب د ع ة فهي ضلاله ة أي كل ما يكون ا ل أ م ر فيه ب د ع ة فهو شيء ضال يضلك ويضل غيرك لذلك جاء في الحديث ف إ ن كل ب د ع ة ض ل ا ل ة وجاء في ر و ا ي ة ابن ماجه حالما ضلالة في النار وكل لخطر هذه الأمور أذكر هذه في قال وقال, وقال وترك ق ا ل و البدع فلا تجد مبتدع مبتدعا إ ل ا ويتبع أ ه و ا ء ه لا يتكلم بدليل لا يتكلم بنص شرعي يتكلم بكلام غير مفهوم أ و غير منطقي أ و غير ذلك و يدخل فلسفته أ و عقله أ و ما أ ش ب ه ذلك فيشتبه عليه ا ل أ م ر فيقع في الشبهات والله تبارك وتعالى قال ف أ م ا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ب ت غ ا ء الفتنه ة ف ذ ا بيان لحالهم وما يكون او ما كانوا عليه ف ا ل أ م ر بالبعد عن هذه البدع ا ل ض ا ل ة و أ ي ض ا ترك الخصومات والجلوس مع أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء ولو راجعنا س ي ر ة ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله وغيره من أ ه ل العلم أهل الحديث والأثر الحديث ل ر أ ي ن ا موقف هؤلاء من المبتدعه وما كانوا فيه من حزم و ش د ة ضد المبتدعه وصرح بذلك في هذه الاصول أ ص و ل ل خ م ا ت و ا أصحاب الأهواء مجرد الجلوس فقط لا يجوز لنا الأهواء نجلس أن نجلس مجرد يجوز أهل مع مع فقط ف ك ث ر ة الخصومات والجدال تكون في أ م و ر د ي ن ي ة تؤدي كثرتها إ ل ى أ م و ر لا يحبه او لا يحبها الفرد أ و لا يحبها المرء والله تبارك وتعالى أ م ر بذلك وقال وجادلهم بالتي هي أ ح س ن ف إ م ا أ ن يكون جدالك هذا صحيح مبني على قواعد ص ح ي ح ة ليس كلام فقط و إ م ا لا تتكلم ولا تجادل وتترك ل ا ج ا د ل و ت ا ل أ م ر ل أ ن ك لست من أ ه ل هذا ا ل أ م ر ف ا ل م ج ا د ل ة لابد أ ن تكون من صاحب علم ومدرك لما يقول ويفعل و ا ل أ ص ل في ذلك لا يعني ق ل ة الخصومات مع ا ل إ خ و ة في المسائل الشرعيه ة عليكم السلام وعلا إلا ن ا ك مستند شرعي أ و نص صحيح صريح فهنا نقول أ م ا أ ن يجادل ويماطل في الكلام بدون دليل فهذا لا يجوز لذلك قال وترك الخصومات ل أ ن كثير من الخصومات أو كثير يتحملها من الجدال يتحملها الشخص بحامل شخصي أ و بدافع شخصي يدافع عن شخصه فيدخل ذلك في م س أ ل ة ع ل م ي ة ضد آ خ ر لا يحبه أ و يريد أ ن يتفوق عليه ب ط ر ي ق ة أ و أ خ ر ى فيزيد في ا ل أ م ر فكان ذلك بترك هذه الامور بترك هذه الحكيم هو الذي يضع ا ل أ م و ر في مكانها الصحيح فمن يرى ذلك في م ج ا د ل ة أ و غير ذلك ينظر إ ل ى الذي يجادله هل يصلح معه ا ل م ج ا د ل ة أ و يعظه ب ح ك م ة أ و بموعظه ح س ن ة أ و غير ذلك و ل د ن ي ل و ن ان يكون ك م ا ق ل ت و ج ا د ل ه م ب ا ل ت ا ص يقولون ان يكون هناك ا ش ا يقولون ان يكون هناك اشخاص يكون ن ا ك ا ش ا يكون ن ا ك اشخاص يكون ه ن ا أ اشخاص يكون ن ا ي ك و أ ن ا ك ا ا ص ي و أ ن ا ك خ ا ص ي و ن هناك ا ش خ ا يكون ه ن ا ي و ن ن ا ك ا و هناك ا ش خ ا يكون هناك ا ي و ن ا ك ا ص ي هناك ا ش ا ص يكون هناك ا و ن ه ن ا ل ا ش ا ص يكون هناك اشخاص ك هناك ا الخوض و ا ل ك ث ر ة من الخصومات والجدال هذا ثم قال والجلوس مع أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء المبتدعه الذين يضلون الناس ويريدون أ ن يحكموا عقولهم أ و مسائلهم ا ل ش خ ص ي ة أ و أ ه و ا ء ه م لا يجوز الجلوس معهم وفي ذلك نص صريح من الله تبارك وتعالى كما قال تعالى و إ ذ ا ر أ ي ت الذين يخوضون في آ ي ا ت ن ا ف أ ع ر ض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره, حتى يخوضوا في حريث غيره فلا يجوز الجلوس معهم ولا مخاطبتهم وهناك آ ث ا ر ك ث ي ر ة عن سلف ر ض و ا ل ل ه عليهم في م ع ا م ل ة أ ه ل ا ل أ ه و ا ء والبدع حتى جاء م ر ة ا ل إ م ا م أ ب ن ه عبد الله بن المبارك كان يريد أ ح د المبتدع أ ن يسلم عليه فولى هاربا حتى لا يدركه وبيان حالهم في هذا الامر ضروري ل أ ن البدع كثرت و أ ه ل ه ا انتشروا في كل مكان و أ ص ح ا ب السنن ق ل ة فيجب على اهل السنه والجماعه ان يتاسوا بما كان عليه السلف رضوان الله عليهم وهناك امر وهو اذا كنت على علم وتستطيع ان تناصحهم و تبين لكن ه خطأهم فهذا م جيد و ل لا تزيد في ا ل أ م ر حتى لا ت أ م ن ماذا يفعلون ومفارقتهم إ ذ ا زاد منهم ا ل أ م ر أ و لا وكان كثير من السلف رضوان الله عليهم لما يروا من أ ه ل البدع أ ن ه م ينشرون بدعتهم على ا ل م ل أ يخرجون إ ل ى ا ل م ل أ ويحذرون منهم ولذلك ن ش أ علم الجرح والتعديل لما قال ابن سيرين رحمه الله كنا لا ن س أ ل عن الرجال فلما حدثت ا ل ف ت ن ة قلنا سموا لنا رجالكم أي فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه فهناك ت مقتل ن عثمان ة ل ل ا رضي ع ه ه ف ن ظهرت الفرق وكثير ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى فكان لازما أ ن يعرف المبتدع من السني حتى لا يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى لا يؤخذ العلم عنهم وتوالى بعد ذلك البحث في أ ح و ا ل الرجال والنظر إ ل ى عدالتهم ف ا ل أ م ر بعدم الجلوس مع أ ه ل ا ل أ ه و ا ء احرى وكان بعض أ ه ل العلم يقول أ ن ه لا يجوز الجلوس مع أ ه ل ا ل أ ه و ا ء حتى لا يقال ب أ ن ك معهم أ و ب أ ن ك موافقهم ل أ ن كما قال ابن سيرين رحمه الله كما عند مسلم م العلم من إن دين فانظروا عن تأخذون هذا د ي ك فالجلوس عند أ ه ل ا ل أ ه و ا ء و ا ل ب د ع و ا ل ر ض ى بذلك والسكوت على هذه البدع هو ذ ه ه البدع إ ق ر ا ر منك عليه أ و على هذه البدع ف أ ن ت إ ذ ن مثله كما قال الله تبارك وتعالى فالذي يريد أ ن ي أ خ ذ العلم عنك أمرنا أ ن ن أ خ ذ العلم عن أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة الثقات العدول الذين عرفوا ب س ل ا م ة ا ل ع ق ي د ة فلو عرف عنك أ ن ك تجالس أ ه ل البدع فلن ي أ خ ذ أ ح د عنك شيء وشدد على ذلك ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله في هذه ا ل أ ص و ل وغيره من أ ه ل العلم وكثير من كتب السنة من وكثير كتب التي أ ل ف ه ا كثير من أ ه ل العلم حددوا أ و أ ق ر و ا بذلك فهو رحمه الله يبين حال هؤلاء المبتدعه وعدم الجلوس معهم حتى قال وترك ا ل م ر ا ء والجدال و ا ل خ ص م ا ت في الدين كما ذكرت منذ قليل فبهذا يتضح لنا الحرص على التمسك على س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه وعدم النظر والقرب من البدع و ا ل أ ه و ا ء ومقياس ا ل أ ع م ا ل عندنا تكون هذه ا ل أ ع م ا ل م و ا ف ق ة ل ل س ن ة هذا المقياس لابد أ ن نجعل أ ع م ا ل ن ا بينها وبين دين الله تبارك وتعالى مقياسا إ ذ ا وافقت س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت فهي أعمال صالحة وإلا فهي مبتدعات, مبتدعات. و الامام ابي بكر رحمه الله ا بن ابي داود في مطلع ح ا ئ ي ت ه قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى و ل تكو بدعيا لعلك تفلح فبين أ ن الفلاح بترك البدع والاضمحلال والضلال باتباع البدع وهذا أ ص ل عظيم بينه ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تبارك وتعالى فهذه أو هذه ا ل ف ق ر ة التي قراتها فيها أصول, وليست أصل واحد فيها أصول ت م س ك بما كان عليه أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وترك ك ل ضلالة بدعة فهي و الخصومات والجلوس مع, مع اصحاب ا ل أ ه و ا ء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين وكل ولابد أصل لابد يعمل أن أن من هذا لابد أن يطبق ولابد أن يعمل به يطبق ونسير عليه ل أ ن هذه سنن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إن شاء الله تعالى ما يتيسر ونكمل إن شاء الله تعالى باقي الكلام في المره ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله عز وجل الحمد لله رب العالمين أ ن من علينا بشرح هذا الكتاب و ن س أ ل الله أ ن يتم علينا إ ك م ا ل ه في هذه ا ل غ ر ف ة ا ل م ب ا ر ك ة بارك الله فيكم جميعا ونفع ي ا ك م الله بكم وزادكم الله علما وحلما والحمد العالمين سبحانك اللهم وفي حمدك. لا لله إله إلا حمدك أشهد رب أن أنت